جزاكم الله خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين ورحمكم الله والحاضرين يقول السائل من هو الخادم الوارد في هذه الأحاديث أهو الأجير أو ملك اليمين المراد بالخادم في هذه الأحاديث الملك اليمين وليس الأجير وهذا واضح في سياقات الأحاديث التي مرت معنا لأنه يقال فاعتقه قلت فهم أحرار إلى غير ذلك مما سبق مر معنا فهم المراد بالخادم ليس الأجير وإنما المراد به ملك اليمين يقول نحن مجموعة من المهتمين بالبحث الذي كلف به الشيخ وهو اختصار كتاب البر والصلة نقول ونطل... نحن مجموعة من المهتمين بالبحث الذي كلف به الشيخ وهو اختصار كتاب البر والصلة ونطلب من الشيخ نزيد في المهلة التي أمهلها لتقديم البحث. هذا طلب تكرر من عدد من الأخوة فيما يتعلق ب. اختصار كتاب البر والصله لابن الجوزي وكنا حددنا المده شهرا كاملا وشارفت على الانتهاء بعد ايام من قلائل وبعض الاخوه يعملون عملا جادا اطلعني بعضهم على عمله عمل علمي جاد في الاختصار ويرون ان المده لا تكفي فيرغبون في الزياده وما ما في معنى أن أن تمدد المدة نزيد مثلا إلى منتصف الشهر القادم أو نحددها في عشرين من الشهر القادم يكون نهاية المدة التي للبحث. إلى إلى إلى عشرين من عشرين من الشهر القادم عشرين من شعبان نعم. عشرين من رجل نعم عشرين من يقول السائل حفظكم الله هل يأخذ من قولكم لا بأس أن يذكر الفعل الذي فعله حتى يتعظ الناس هل يأخذ منه ما يفعله بعض الناس من ذكر معاصيهم ليتعظ الناس هذا ليس من هذا ذكر المعاصي او المخالفات التي وقعت منه وتاب الله عز وجل عليه بها وستره لا يفضح نفسه ولا يذكرها وإنما مثل هذا الأمر يعني شيء من الخطأ في ضرب أو نحوه أو خطا في طريقة تعلم أو طريقة تأديب أو شيء من هذه الأمور لبس أن يخبر بذلك وكان بعض السلف أيضا في مثل هذا المقام يبهم نفسه يقول أن رجلا فعل كذا وكذا وإذا رأى من المفيد ومن المصلحة أن, أن يسمي نفسه على وجه التعليم مثل ما حصل من سويد قال كنت سابعة سبعة وضربه أحدنا ما سمى من الضارب ما, ما, ما سمى فيمكن أن يبهم وإذا رأى من المصلحة أن يسمي من باب زيادة التعليم والتنبيه أما الذنوب والآثام والكبائر والمعاصي التي يقترفها الإنسان وسترها الله عز وجل عليه هذه تبقى على, على الستر ولا يحتاج مقام التعليم إلى أن يشهر نفسه بتلك الآثام التي قارفها أو وقع فيها نعم يقول السائل الأحوال التي ذكرتموها في التاديب هل يدخل فيها الولد الوالد ولده أو زوجته التاديب عموما التأديب عموما يكون على قدر الذنب أو يكون أشد من الدم أو أقل من الدم، والذي ينبغي على الإنسان في هذا المقام مع أي أي من, من يؤدبهم أن يكون على قدر الذنب إن احتاج أو أقل من الدم وأن يخطئ في العفوي خير لهم من أن يكون خطأه في العقوبة. نعم. يقول هل يجوز أن يقال للرجل الكافر قبح الله وجهك؟ لا تقال هذه الكلمة في حق. الإنسان لان الانسان خلقه الله تبارك وتعالى على صوره جميله لقد خلقنا الإنسان في احسن تقويم قال ولقد كرمنا بني آدم فهذا التكريم يسميه العلماء التكريم العام التكريم العام يشمل المسلم والكافر كرم الله عز وجل الجميع بهذه الصوره وبهذا المظهر وبهذا الحسن وبهذا القوام وبهذا الجمال هذا تكريم عام ما قال ولقد كرمنا المسلم قال ولقد كرمنا بني آدم هذا تكريم عام يسمى أما التكريم الخاص فهو منة الله سبحانه وتعالى على عبده بالهداية إلى الدين والدخول في الإسلام هذه كرامة خاصة وتكريم خاص أما قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم هذا تكريم عام يشمل المسلم والكافر والبر والفاجر الكل كرمهم الله بهذه الصورة والهيئة والمنظر والخلقها الحسنه نعم يجوز هل يقول هل يجوز أن يقول سود الله وجهك ولا يقال هذا أيضا لا يقال لا يقال قبح الله وجهك ولا يقال سود الله وجهك ولا يقال أيضا الكلمات التي تؤدي هذا المعنى أو تصل إلى إلى هذا المعنى كل ذلك يبتعد عنه الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد